يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم وأوجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فطهروا وإن كنتم مربعا أو على سفر الغايط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ما أنفتم صعيدا طيبا فتيمم صعيدا طيبا فَإِن تَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ولينتم من يعمته عليكم لعلكم تشكون واتذكرون عمت الله عليكم وميثاقه الذي واتقون به إذ قلتم سمي ستق الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء قبل 119. وعنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله 112. إن الله خبير بما تعملون 113. الله الذين لهم مغفرة وأجر عظيم